الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقلة للمساقين والعزوانين على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجناعين وبعد قال المعلف رحمه الله تعالى فصل في شروط صحة صومي صومي كان صحتان ديسة شروط halkaan lurya wax ay noo dambeeyo shalay ramadaan hay'a xusuman xuso oo ولو فاسق النقضين، قفحو حوي فاسق أنا حقي سيسجواين الصومة، أندى صدقات، وإن قفوس حوي أنقص صمته، قف يسجوا ما أرك، لكن من عادلة أركي، منك عادلكه soonka uu soomay bunamar khaas u xawayaan ko laa mustaane uu ku soomay takara adigu nim baan taafaraan nim baan ka waran laa kal soo yahay ama ud qulay markaa ma hor kuma yimid ta shana ma inadu ku ishaado lixda ko بشة مرقس حوالي شعبان صدق كذي بعد ما رضي قف باكور هم ما يقف أركي ولو فاسق النقضين هذي رحوي وركه وكواد بيصجا صدق أديه ما رأر لكن من عاد لا أركي منك عاد لك ورقي صارو في صانهي من عادلة إنه مرخص حاوي ينكورفمه من اللي جوك الكسويه إنه أرقى. أظن عادل بقى تهاي أحد لكن كبرني سامي كله أو جوك الكسويه أرقى. شن إن أقصي هذا شن داسونو فاهمي. مرلا بقى داسون المرق أحد وهم يدكوت يجيب وحوي يصوم رمضان البشر رمضان لا بأحد أمور الخمساتين شن أموره أما شن أرناد مت أحدها المثلو الحوية بكمالي شعبان ثلاثين يوما صداً كا بشعبان ورمي سلمة وثانيهما كاللوات ومن الهلالي الهلال بشعر في حق من بص حقه رآه يستغل أركوين كانوا فاسقا فاسقا فاسقا بمعنى عبدو يستغل أركوين وفاسقا فاسقا فاسقا يستغل إنه الصومان اللي قلني هذا كذلك وثالثة تصدحات بثبوته وصناته وكل صناتين رغم لا نصرون كذو في حق من قف حقه له صناتي لم يرونه يستقو عن عرق لكن هو قصه لي وقصه لي بعد شهادة من عادلة الانتدي أمر غاتي كعي رابعوك أخران بإخبار عدل من عادلة وكو ورغمي رواية موثوق به من لغو كالسونية الورقية رتدي صواء وحاسما وقع كدعية في القلب قلبها صدقه رمين تاظره مين يسو أم لا سين كدعين أو غير موصوق به ومن لغو كالسونية مثلا إن وقع لكيس هادو كدعية في القلب قلبها صدقه رمين يسو وخامس هاك شرامة وبدن دخول رمضان بشر رمضان قرّتان كذا ومرة صحو يوم أملي بالاستهداف استهداف أملي في من نسب عليه ذلك أرندق قصيرة لا حاجة شوف حق عشان جنور أرندق صحيه أرندق صا كميه حيل مرة وحنا قصي السوسة وضوور شمتن لا باصحة أنت كمان الله ما لسوسة لا ولا سوى محي لا كون الشعبان صد الكهف ودميصر ما لولا حوايا إن بشر الأرقطة لولا ميت مدوية لولا أصل النبي صلى الله عليه وسلم بنا نحكي سومني سوموا لرؤيته وفدو لرؤيته بشر أرقطية أن أقطع أقطع مرتين أن أقطع فرع أديس البخاري والمسلم والبديع والموطري والمرجع سعوا وكذلك صداً كالشعبان النبي صلى الله عليه وسلم بحويري فإن غم عليكم فكملوا عدة شعبان الثلاثين صداً كالشعبان ضمي السلاحة لإذن ضوارة عوضية وحواناً قتل الكويدين طولاناً لكن دليل كيدي هي فضائشة الشيخ كمونهدلم دليل كيدي وحكمينا هذا القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم وعلكم نتقهم وعلى كبير الدلة لهذا حديث كنوي صلى الله عليه وسلم ضي الإسلام على خمس إشهاءة أن لا يعلم الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيته الزكاة وصمر رمضان وحج البيت عبد الله بن عمر في صيح البخاري وفي مسلم وحام رغى صحاويان كماذا اللهم استعموا عليه التكلام فضائش إذن أنه من إركان في waxaa ka mid ah baabada jamada baabuur haajye baabur qiyaan iyo baabuur xukunaan shaah ilaaho albaabada waxa weeyaan baabka baabur qiyaan ilairaan waa baab khaas ku arramadaan iyo soonkeeda khaas ku ah ee waxa weeyaan fazaaysayda waxa kamida waxa weeyaan ramadaan wr ramadaan ila ramadaan ramadaan ila با لقدم الله فيها وحاكمنا فضائشه إلي حبيب وحاكود لها كخير بلان كنبلو كخير بلان با كود لها فضائشه لكوها ساكملها وإلى آخرها وايهي انتواسيا صعونا يا مرك فصلهم في شروط صحة الصومي صون كانت تانكيسا شروط صوف الصيح شروط صحة يسحدان إذا شروطه أربعة أشياء وأفرشي إسلام إسلامه إسلامه هي وعقل عقلي والنقاء كطهر الإنسان أما نضيف ك كي... كتجوذي من ناحية حياة حياة وحلمية وعلم يقف من علميه بكون الوقت وقت وعشويه قابل للصوم صوم من مرخصين ص ص وقت ينصيص على صنوه سوق ليه شروطه هو فتاس إنه قف الإسلامي يحي إنه مرقص عقلي يحي إنه مرقص حويا وقفت حيث ينفعس وحلمه كده يرنت حي قفك ووحم إنه رغم ذانه وقت ينقل فصل في شروط وجوب الصومي صنوه واجنه كيسا شروط يحيب شرط وجوبه واجنه كيسا شروط الأرض هي خمسة أشياء وشمشي إسلام إسلام وتكليف هي مكلف نمو مكلف نمو ذو حين قريسا إنه قفل قانقار يهي وكذلك عاقل يهي لمدى أصبح تكاليف سوى قليسا وإطاقة إنه عوضي وصحة إنه وحوي عافات قبو وإقامة إنه النقي يهي هذا شروط هو الكاث شروط حلوقي بيصان كلام شروط الصحة هي شروط وجبة لطيفة شروط وجودنا إن أفرتعي وإجماع وإن شنتعي وإجماع أئمة الأربعة هي سيدا الإمام ابن هريرة الحنبلي أخشي كتابه صلى الله إجماع أم أم أم إجماع أئمة الأربعة واختلاف كتابه صلى الله رحمه الله تعالى جل على شوي وانقصوا عن مركا مركوا حوليا حولك مركا حين قنصة شروطي شنطة سين قنصة بل قصة هذا فصل في اركان الصومي صونك اركان تيسا فصل يحي اركان واركان تيسا ثلاثة وصدح ثلاثة اشياء وصدح شيء 100 ليله خلينا ننيو لكل يوم مالن كسا في الفرض واجب وتركو مفدر شيء الله وحي وحل وحي عفوا يا سونك ديميون انو كتوقفكو ذاكرا صراحه خصوصا مختار او دارتي قادونا خصوصني داك بخيس مختار ما يلو قصباه غير الجاهل جاهل من فين جاهل معذور صمعذور لوو داليو وصااب يوم الصوم هذو وكاس miyada soonka laba iyo koba qaadayna waajib iyo waxaynuu kala qaadaynaa sunnah soonka hadii uu waajib yahay waxaynuu leenahay waxa waajiba im hadayna midna miyoodo soonku adinkana waxa wayn subax wixii kooreya soonku hadduu yahay laakiin sunnah halkan oreynaa markan barqan sidoo la miisan karo inta ayan duurka gaarin oo dhan wal miisan داكا الى واحد قولي ما شضي حديده في <تصفيق> سيحصبرد للشيخنا في زي ابو خاطر صلى الله عليه وسلم واحد عاد غوريهها حاسف شي سو ينجري وعائشه قو الاممكا بولنبي هو جري عليه الصلاه والسلام بالغاص النبي عليه الصلاه والسلام بوح السمين جري يسخ لهذا بشيخو اللهم صل عليه الطغلان حسبيين جري النبي عليه الصلاه والسلام أربعة وثمانين هي يسين بورنجري حذير الله رانا عم بيستعمل جري حذير الحين ليه وأسكتس من بورنجي هذا طالك الناس الله عليه السلام خاتم وعن وحن تعرف في درينا نجد إن عيمه ملك اليونيسو مرغما رمضان إن العيم تأه مال الشرقية مثل حديوه حاوليا الصوم وقلبه يكون قوصه حما الصوم وقلبه يكون قوصه هل تصفح أم لا وهل يجبت تعيينه أم أي امتاق مواجبية مسماحا منهب الشافعية والمالكية وحاوليا وإمام أحمد قولك سأظهرك مع حاوليا تعيين بواجبية يرغب لكم العائل طيب محاولك ملام كي حا... ابو حنيف او كو صوري أبو ابو حنيف روايه امام احمد الله وراي وحيدايي ويي سو يتادين والله وحاج مجد شيخو هي وحاج تيليي عاير حدا سون مد ولا قنيووتو اما ازحو يان سونو بقال دا كو قابطو وروا صحته يما واجبايي تاغيي انه ما كو في اجماع الايمات الأربعة يغلط واي هي ان تاس وا اللهم اصدعوا عليه تقلان آه هي. بل كسو عهد جل لك إلى هنا فصل فيما يوجب وحي لها واجبنا يكاد لي القضاء قضية والكفارة كفارة قدئة قضية صنقي وحي كفارة قدئة الله واجبنا ايضا لك احد لي كفار القذئي يقل هي لها هواجبين اليمية ويجب وحواجبين مع القضاء قضاء من عيسى لصوم الصوم كا الكفارة العظمى كفارة الويليت والتعزير يئل الجناح على من ضفك السبس هذي صومه صوم في رمضان بشهر رمضان يوما مال ويجب kaamina wadameysan kaamina wax qaydna waxa gaadhay maro daajirsadee waxa wayan maalisho damba dibisay bidima intaan min jamaa wadameysan asina biyo ku dambaabaya li soomi sooga halka waxa roobay وحق حقا قضايا كفار قد كواجبين يا واهل شيء واجبات قد كساويان على خصوص مي او لو شبا او كا هيو او شمر قالحو سوتو او جوجي وين داكيرو مش جماع دم يسرق و كوضان وإن صمي أفهمي. ان جماع الحشفة الحشفه توي داكاني laa xubin oo islaafu wayn tahay way la hadii kala biya si kala hada si gaar keento oo ma qadada istaafu si digi si ay u diiwaan toogan ayaa amaasay maayo hawaya siyaabo kala adu keenta iyo soo koo ismaanta iska dumugataa dadonso ee soolaha noocaas ah ay aday tahay laakiin jimaaceenahay maani ما هو الى هذا؟ رحمه الله عليه. آه. مركى تاس ورقة بجماعة سام يبعني الوصلة سام ينطمي سرا محل بمعنى وحوي وام أي تحي لاوقف أو كلما عمل بحمرتي حركة مرخة جماعة لما كلا تاليه أما قفها نغلا قف, قف كأسيحية وميتة أما هم نلابو أما ميتهم حسنا ميتة ده جماعة وحوري ساس كديه طالب العلم أو بهيمة tii max salaamano max xawlaa taasiya lama kala ka dhayow wuxu kalankaa waxa laga soo deey liwaada gu yahay oo qodobo tii ugu koowaad حاوليان اللهم سعاني كفارة قل لكم عليه ويجب ويجب مع القضاء قضاء مئيسا للصوم قال الله يليه الكفارة العظمى كفارة ويليه يوالتع الزير إلا الجناح على من غفك أفسد فسادي صوم صوم جيسا عقفة في رمضان بشهر رمضان يوما مال كامل وقمه السلام بجماع الجماع تام وقمه السلام اصيبا بي الصوم اصيب وكذا داغدي جماع عاطل الصوم صوم كوجبيي اوغن واخا لاا حدليا ما يوجب القضاء قضاء وحشي واجبين هاكا سفيري ما يوجب القضاء قضاء وحشي واجبين ويجب مع ما يوجب القضاء ولا حواجمنا يقال أضمن في صلاة عيسى الإنساق أو رفع ناصه ويجب حواجبه مع القضاء قضاء معيثة الإنساق حيث شف للصون صنكم في ستة مواضع من او لحه الأول ما في رمضان بشر رمضان لا في غيره من على متعدين ضفك كحب بفضل يا فرق جسام والثاني كلمات على ثاني كم نيتي وكم نيتي كتقي ليلا هبير فالفرض واجب والثالث كصدحان على من ضفوية تفحر صحوطي ذا أما مستوى أم ليلية بقاء الليل عليك الباقي وفضاني عباطي خلافه سلاسين وخلاف سنتعين والوادع كأسرابنا وعلى من قف افضر عفري ذان من السجر ام ليلية الغروب على دين العظيم وصبان عداتي خلافه الى خلاف سنة ايضا والخامس كشام على من قفه يانباني وعداتي له يستغي يوم الثلاثين مالك الصدنات ومن شعبان بشا شعبان انه من الغمضان رمضان الوكبير يهيب والسادس كاللحاد على من سبقه أي كسيبتين مع المباركة بيهن الغلق الشباب عفوا بيهن في حال إراشها ومن مضمضات الغلق الشباب وست مشاقين صندعها رسيا إذا أعيش متفيد الشيخو أعيش المعارضة الوحاوية لحق الموت وليح الموحي واجبي لياهن إذا المعارضة كينا صوق الله يسو حدنا إذا أعيش المحرام كثير malkoowad ramadaan baad u haasay kasbaaday sharab is soo qaati ma la wasiicay tubu salaas soo ma wadu kasay taas hadii ay dacado maalinka inta hadayo dhan inaba wax inta oo ka هذا اللي <سؤال> ذو تي اللي <سؤال> حريري ماها نويت صوما نقدم عن داي الشهر <سؤال> هذه السنة لله تعالى إيمانه واحتساظه ورقه معه والغسوة بادل بصره راته ورمه واللي ذو أضيقك علي وصوك على الصحيح والله وصوك علي ما قادمه بصوك حسين وحبو الصوك علي على الحوية صوانا صوت الله اللي كان مقن الملك saadnaa waxa dadku wadaa tu xilal baan rox xalay xilal baan isweynaanay xilin kulay war macallisoow weeyaan maanta xilal baan xalay xilal buqleeyay ibaadadii yeejti أنت laga dhigaa wax inta wadaad bac ku hayo kobo sanqorti sida sanqorti ruqhu qariinay ya hadii sabartii waxa wayeen niyadi hadii xalay aadaneystan kadibna ka maamuman ka soo dhaminada xisbada ka xaram li hurmada soo mi waxa way kalee ka soo qalaysana waa waajib laakiin dheel xilaysan kara waxa la leeysan kara markii waxa habeen barka barka ama waxa la leeysan kara ishaaga marka laga baxama waayir marka xawiye leeyo صومتك امساء صوم غير في اي وايخي تشا كني توا قص جملي قصكي انه مرقا سحويه اا وسك سحورتي شموده يخلينك لي باقته فبانه خلافه معليه مثلا وحقولتك تورددي اادان قنا ماقلين كدوا صوتوا سارين بدون سحورتي aqiin kiisa ka midig ee nqas mudan baa xamaashaa taab aadarkii yaqiin kiirtu u dhaxaysay wax intaadan u saasna haa sa si mar haday أول ما ذا رحمة الله عليه نحن دحض الخلاف أكدره مسائل الخلاف يويا، ومسألة واليسوحة أول ما ذا دحض الله رحمة الله عليه. رحمة الله عليه, رحمة الله الله عليه لكن على القول الغاديح، إم تعسكك وجودك تنا وعليك، إم تغرك وجودك تنا وعليك. بس داس. ترى وحد دليل وحديثك السنة كبيداوتة الصحيحة، شيخ الألباري ويصيح وصحيحا. للوعود صلى الله عليه وسلم إذا أدنى المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضع حتى يضع حاجة منه مرق ما أدينكم أدينوا والق <تصفيق> نميل منك إنك ميلة. ما تضع على هين ضع نضرب الخطة على هين. حويان العنيه حويان. أنت أكل ويا الجوال. في يد أحدكم نوانه. وعلى والإناء قبل ما. والإراء في يد أحدكم، والكنى منك من كملا تأنتي سو كدره يونات. إذا والكاف سلسيت سيل إراء تأنتي سكر ما يسمون زعطني. هات ضمت ومحنا كتر كصمة. ضيف حضر كاف شعر بيسقمة كوب عنادل عبى والصدعي القضام شيخ الألباني الأسحاقية غيبة كبيرة روايبة رحمة الله عليه مسألة السواء والصدع إذن صورتها أصدحها أكبر فالصور الثلاثة صدحها المضوية قيمتكم بات حديوا حاولي أن لقو أدبوا أدبوا أوليب بالله عمتلوا لكن ولما ما أدبوا أدبه حرام بكاتا كايد لولما لقو أدب بالله صح محق قيس طلبات يا فكور رجل شاشر هل يفكور رجل غير مرحبا قريب ليش شكور رجل أظهر بالله من وحاول يلاقوه قديه حرام بغير غسر الله تلمان طلبات أظهر وليا يلاقوه قديه قم يسع أبنى سألقاه من طيب لكن كون شادر لما يسعر بسهر بطع عند de khuura tan ku toodid ma saxna bila ay yar waligaa sanu ku طيب bay waay isla beer saxay boodayde sababte waxa weeyaan bay taa sadexaad iyo haad uubay waad guntay aadaashina أخزي سلطات والمغشش ما حاشك على المركب أبيك عادانك يا قيمك انت وخدها حساب في الصومره ما نضغ في تاك اليوم حرام مرتبه تا هو وري بلاوي يا تن عادانك دويان تاعي واهو خلاصو حرام لا توبينا في كل لا كيما دصري اللي هو هذا واي جل الله ولك اله الا الله جعفره العظمى الزغ الاخر واي ما حد لا يجي الله بس مع كفاره وقس كان كو واجبتي ما خيال لي ما خوه ويا مساله وينه جماعه فدخو كفاره كو واجبته ما هي ايدينا ولا كجوابينا وحادة وحو وحو يري. علي وحو يغيري وحال أفرتي أذيك أمّا ليني يعادلين عليك برغاسة الحارة تاو أدارو لي وحلاك يا قريسي سيدي دمار دمر سيدي يغيري وشي يقول لي يا هاي وحاصة لي ليسا ما عليك أنت كهدي يعادلين عيسو حول محلس ما عليك الله عليه مسألة ذا رحمة الله عليه ورحمة الله لو منها بيكلي لمن مدهد بيكون اي رحمة الله عليه ملك كباب وحاول قل الله ايال ولا وعلى صوق العلم انسا قنوه جوامله في صومة حطوا قولك وانا قولك الجمهور اهل علم ائمة الاربعانة ابي حنيفة مالك شافي احمد حقيقة الله انها ضال على هذه ضوحات عضيه يلا عمر خاص حاوي الله المستعان وريت غلام أن إن بعد موتين يتعذيب وحكا قريسي يدلوا يحلم له ويصاب بحقي ما نك أنت كوا أن أحب الميسى وأن الصاق اللي بلي جمهور تصاب اللي عنده أيمان من أي تعرف تناصص وياه محل كوي بقون كربات حلقية وعين التلالين ونادم من أي تعرف تناصص وياه الا سوما ده ان بيستمه دب كلام ديالها عفرت من همي الى سوما عفر من ملاهي السلام عشرين كلام توافق اللي قانوني ما عند الله ما تذكر قال كلامه شنو قبا قده لو مال وخ قبه او لو ليه مسجد هايت مذهب اسحاق ابن ابراهيم محمد الله جو يا الامام داود الذاهري ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلة يا الامام المزري وشافي ايه ابن الله عليه ايه وحاولي ان الله مستعى وعليه تقول شيخ الشيخ الاسلام ابن تيمية قوكيسة في مجموعة الفتاوة واستاذ سوف يناس هاي طي مسألة سبارك هو المحي المحار غاية حمرك قولك الضمبغر غاية جرحوه احصول هاي عالك وقتنا وحاوية إلهي سبحانه وتعالى وحيري. لا جناح عليكم في مخطأة به وعلى وحد كثير القسع هذا من خطع ذنب دوشي لما كذلك نبي صلى الله عليه وسلم الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان والسود عليه إلهي مضى إلى وحي كفان إلى وحي اللبان ياوي اللي لقوك في الصباح ولا ولا ولا لا نعرفه. هذا الشيء جم وحويان واسكوا في حضه. أظن وما نكستين لشو حد على ذي العصمة خطأ ما كان خطأني لأنه جش علينا لقوك بني. نبوة صلى الله عليه ثم نفهمه. آه. <تصفيق> <تصفيق> qoloso qolaha ruuxa ayaa tan ka qadala quliyi qolaha daman waxaan qabay luguma lahayn aa ha fuli waxa ka dugay waxa bu kastaas laakiin ma halkan uu imaan kasto ka wabu kastaayo saado لكن جسم ماذا كشتني ملو و دنكي على خاله و رحله كيري و سوجي تبان برك خط اي عند يجري ما ظن ما يعني ما قلب كشرات و طف بش صدم كيدي بش تغلا طول غد موته قوم بقى لو يي و خلو يي و ورماتو و صوم ايام باشي و ما نشين حرام و انا طلبك الحال والملقاة اللي سي رأنا نوعين، وجا بدو حل درات. واسمه في فل. هذا الجديد ثم أنا فاهم. بيه والكوسي بتيح معانا لكن هذارا كوحل إيران، ولا عظيم أرض بس هي إيران، وكل إيه بس يبقى درات مرة. نحن من دل جمعة حديث لقيد من الصبرة. عليه وسلم هو كل و في إلا أن تكون صائمة فنظاهر الشجاء يلو قشرة كنش حيالة يرون إلا الصومة طيب يعني صومة رحمة الله في المرغة كسعوا لحظة ميلوت أي شيء يقول ناشا رحمة الله تعالى قال خلنا تفصيل ويه فصل في ما الصومة صومة رحمة رحمة الله لقم صوت المرء أَلَوَلُكَ كَوْبَاتِ فِي لَمَنْدَلُ وَبِشْرَ وَمَنْدَلَنَا فِي غِيْلِ غِيْرِ كِمَاهًا على متعد قفق حق ذي بفضل يا فرجيسا والثالث ذي كلابات كلابا على ثالث النية وكل نية لكتب الليين في الفرض واجبك والثالث ذي على من قفق ينصح رسول حرق ذا أنه سقو مالينية بقى اللي إله من يكون باقيه فبعنا خلافه خلافه سعاداتي ورغبوا كأفراد على من قفق ينصدر أفري ذا أنه سقو مالينية الغروب ينضع ذي فبعنا وحاعد خلافه خلاف سعاداتي والخامس قشانا والخامس متعد على من غفر يبعنا عدد اللويسة جه يوم الثلاثين صو... مالك الصدمة من شعبان كميدة عن نهمر قمابان من كميدةهم والسادس غلحن على من غفر سبده أيك السيبت مع المبالغة فيه وكحال الأراضي أو من ما فصل في ما يمضي الصوما صن كحال بروية هي صن iyablu الصوم somku gurii iyablu som somku wuro yaa bilidati galay hadaa geelowdo naxoodi billaah diin diin samaxa dhaxayso qaar waad xayday diin siilaam ka waxa weeyaa nabiga allah ka sheegtay hadii ka nabiga tii waa xaq soo akftal naga laba hada hadis iyo adabka laga gaashay iyo xadaafte iska haysta iyo xaraati jamada laga gaashay waxa ay qabteen jamada laga gaashay iyo murqaasada waxa wayan jamada idinka ii deeyney waxa sunu waa gaalib diin soo ka baxday la shaka sunnaa saayid sun gaagu waxa ka jira waxa ka wa saakibina nim an salaad dowrigi soo ta سومياسه و ظاهره غريبه وحيض ولادتي واحد عاديه صح وحيض هي حبه وحايه غمد يدو صومن صوم بعدي حيثا كوييت صومكيده واك كع والنفاس النفاس كوييت او ولادته هو وقشه غمد صومن صومكيده واك كع وجرون بصي مثلا وشي قدر الله با كوييت ولو لحظه ثقل بالصعنه وظمت معنى اي رضى انا ظتك و بإغماء ميرضبو صحيحين أو كلي و سكرم إيا والي و تعدى و كم قضوت فلي بيه يساقو بيه واليه إن عمّا حطي عام يليه جميعا نهار بان خلاباتي و كن وحاوة إيا ميرضبو يا صحيحين تا إياك واليه يساقو عدو خامره عدي و كذلك خامره عدو و ساسوكو عشالي ستاق و ليكون حقوه رأى اربعة وخمسة سفر في صو وحاوية صفرة وحاجة على متنه وحلب وارشومر صغير يا سومنده يا روح حاج رقيقة وعطانه ستفيك والله يا ول من شين أنا يسعودون برضو سمر يادي يا ثم إن أنا فلني الله قليل وحسنني من مارس لكن من قوي ايام منا يكون من السفرين ثم من القصيدة حيس إناسي ويبروي عن صنع وكوين نوشيء غي فوق <تصفيق> هذا الشيء عيده رحمه الله عليهم قريبا كنا قدران عمدنا نقصون صنع قريبا كنا قدرت كونه كسر عبوه كله خلاص وكذلك إنه حاول ينقصو حرقناه كله باي وكذلك كسر إنسان متي متي wogaar kale ka diyaa kacsina ugu xad dhaaf ah ee sandaha ee kulanasho kale waxa laanuu caan soo qalo shaatiyada soo yaacay oo waxay sheegeen furuuc kale oo la yaab leh waxa jira wax dimaac ah la ma'naa laakiin habkaas fudud وهو يوامس ألف وضعك التعليق السنجي سنة يفضل سومين يا سنجي وعلى واحد جنة واحد جماعة لم نعنى لكن سنكي الجميلية لكن بيلان كفارو بيلان محيظ وعلى واحد وعلى انك سوقات جواربا وحيث فرجي قليلا يستطيع القريسين وعلى انك سوق لحد ضيط العظيم وحلى انك سوقي So harkkaat sukujuvitelijät. Vahiidain, isketaapi, we onninkuna, onninkuna, onninkuna, onninkuna, onninkuna, onninkuna, onninkuna, onninkuna, onninkuna, onninkuna, onninkuna, onninkuna, onninkuna, soon gaari oo ka cabiday fogaas saxiiid waxa ay ku sii dareen mas'alada iska fiile wakaasili حضير قوزكا لو كوكوزة ماريانا عم هتعبو ايه نمتبقي لان اللي قمتلوقي سمين يا سامي يا يا ها هتعبو ايه نمتبقي لان ايه نمتبقي لان فرتيشيكو جلين مياه معناه كان مكتبو يسا يوح جلين مكتبو يسا مايا طيب ومعلوصيه معلوت دييا والواقع هذه هو من من اتسغي او قماسه جباعي وياها كاسا كالغو سمهي يا كسمي لولد والدين ابو حرفيه قالك تاديرا <تصفيق> بورقادوسا كان غيبيداي مثلا لا ساك ميدام وكل ميدام بسعي شفروع اي فقاله الشافعيه والشيغان رحم الله عليهم وحكله كوور مقدال جلجيدو جيدو كالي عاغو كالي ما ادو حصول فيا لما بركود او عايد بسيه لطم تعينه ثم كن متوياً نعم تصديه وكذلك أريد كوارن أطاله ش نعم ها جيلو كارطاسة عش كوارن نعم ها وياه وهيلاهدي يوحى كمده أي فروع الص أي سيران وعيرة ومسألة صوصة بعض لو حكذري صوينا ثاني سكلا لفتة ذري الملك وتأخذ هذا يسون شيء لتصدحه ذري الملك إنفاقا شاسعا بشعة وحكذري كباران tabii toori mid soo qab oo xalosa ka galayo oo waxa weeyaan xalosaadi ay geedo soo qaygu samiyay warri waxaasi la dilay waxaa soo leeyay waxa soo leeyay tabii waayay soo qayga xuduud vitamiin مياه مايا،, مايا. نطلع بيسان على علاشا فنحا قيت بتاع علاشي بس غريب وهو ورعن سعوني وقياسنا على الفارق وقاسف لكم جلان قاسف لكم جلان وحاكو لصنق الجميلية ومعاصرين شفوا بابا الشيئان باشا فلا ينبال الله يقاني واسقاني فلا ينبال الله يقاني طيب اما إغباطك قفك بريده اللي قيم برده حمو بابا بيات إذا ضبع السيدة من الجميلة أتسان وما الجميلة سؤون تاقدونها إشاء الله سمين أسمين أعني عسكي صلى الله مرحب جل علاك إله هم فصلهم في حكم الإفطاري أفرقه حكم كيسة في رمضان بشر رمضان الإفطار أفرقه في رمضان بشر رمضان لأفضله أربع صوام وآثم نوع واجب كما في الحائض والنفساء فينا قوات الحائضة لديا وجايزهم يا كما في المسافر يسوقكم في سفن القواكل والمريضي يقفكم حنصم ياو يو ولا ولا اشير عليهم في فنقو جوه كجلوه خني سوداري ولا سوري يا جوه خني خاص باب لا سوداري باب, باب لا مي ما <تصفيق> <تصفيق> باب, باب لا مي ما <تصفيق> عايزه كم غنيت باب كيب ضافل وما باب لا لا باب كيب ويا فاس وراء لازومة باب واب لا امبينا ما ما يستقعوا يا مراجده غير عرضيني خلما انك ما استقعوا فريق ما قلت اقول انه هو سوى معازه قلت انه هو دوري فيه طايم اصوي سوفا ماشي ونقرصه ماشي وحاويان وليس <تصفيق> ذلك جافا غاسا <سعر>. برغو <تصفيق> حويا ولا ولا معله حويا كو او خبا هين با واجب ماها جايس ما ولا كاهره واجب كان كو جيرو ولا كدبي جايس كان غيس هو ما هي كبا سول مجلسا منك وان لو كان او كواننوا افرو هو واجب لو رماي وهي فنانته لو رماي ومحرقه هي حراما كمان اخرت قف كتيب ديي يوكله قضاء رمضان رمضان قال له هذي مع تمنكون يسوي صورة القوطعي حتى بغل وقته عنه الى وقته يوكده يدي بي حال كان مركبه يبقى اللفه رحيمه الله تعالى من ناشع ايه قوطة حايدة ايه قوطة نخاص وكدعي ايه قوطة منك مسافرها ايه منك حنو قف حنو سنية ايه قف قوارا ده كوارن باقي سواد ربيعي صار ترى كوار جاي في المطر رايح، ولذلك هالكاس بأبيات فوق هذا نروح الله عليه فوق بركود شايفينه بأي مكان يهسي وما مداري دروك عليه، إذا ما سمت فيه رمضان سمه سوى ستي وفيه من القضاء فسين ثم من ثم شين وحاء ثم عين ثم الراء دوريك. اي رضي الله عليه طلبوه مركه سوغا دسون صومكدو وا واجب الا نحفظ مويه لحنا انا سو قلايان با واجب كو اه او صالح كوالنيسو سو قلاينيه سمينا ثم ميم ثم شين ثم حاء ثم عين ثم را ونس mimum tuna thumma mimu sawtu kutsuwa wa qalb kharawsanaya marantuye may fa halku gixiga thumma xiru sawba wa qadii wayil ya sandagawadi xawrta gowdiyo odagiga goway ee wada hawayaan ee wax kale bixlayaan oo sidi iyo bacamay bixlayaan wadaashada bixina ma la soo qodinaayaan thumma مي ثم عينه سبحانه بينه على الصان كقف كأو من نصف بيجي يعني في البيت هذا هذا ثم لا تفهمي بعد صبرنا ما صوت من إيشا ثم عطلشاف واقها الحال كوي ثم رأوا صوما جواته من الله عليه نهيجين يسويها أنت ولا فاهمين وحكوا أجيب يبيها يدوه نكاد دونا مثلنا صوصات يا فلا خري اذا ذا تو اذا لا خري ما بالي دي وان قسم الاستهار سو اربعه ايضا وافق بمعنى وحويا قسم مركو يما يلزم وهو حكم واجب يشيد القضاء وقضاء وجبيه والفذيه فذيه وهي واجبسه وهو كاسي استناري وا الاول الافطار واقفك وافرة لخوف الاستقاء البقية على غير الانتكالة حيث والثاني كالبناء الافطار واين وافرة مع تأخير قضائهم قضائهم سوى الدبناء معهم كانوا سلطة قلصة حتى يأتي لو يمادوا رمضان واخر وما انتكالة والثاني كالبناء ما يلزم ويكلها جميعا في ذحديثة القضاء وقضي دون الفذية فذية لكواجبين وهو يصروا وفروضي الكاسي كمجمع عليه كل ميل ضواريس وحياة وكلية مسافر كيا مريض كيا غير كذي والثالث هاك السحامة ما يلزم في سديت وطه في سديت كواجب يسأنا قضاء ونا كواجب يتدور قضاء قضاء وهو شيخ كبير واس وولد وين يل ك والما يسمون وين وين ورابع كافرنا حدائق دع كليمة في معنى طبق وقدر ونصاب أولي حيويا هرونا كجارو وإلى هذا الظنس ونضي معنا وحاوي ينخلق نغرخه صاروه وروابعك أفراما لا ولا ويا وأقول هذا أيضا لا ولا كالنماء ولا كالنمنا ما, ما, ما وهو المجنوعك وهو شيء الذي كان يصلم يتعدى عن قحة قدن بجنون والدي هل يسألوا سؤاله لكما أبابك ليه جاد طيب هذا كان مرخ المعليس رحمه الله تعالى ذلك أفراء قيمه وكيفشه كاو عريقين تاس وح قضية ديال اللبضة واجب ليا تكوذال حكري رحمه الله تعالى خفك وآفراء وحاول يعكر يسوي البقية معقوض على القطاس تصار عن جواده مر بعده وحنوجله يسوي خله المانو جلس جواده حامل هذا أور خلاو خله خويون عاسكو ورا خوي الصحيح ما مذاهنت كوجلة هي مسألة وها مسألة خلافيه شم ما ذحب أنا كوجلة مذهبك هو و مذهبك وحكى القادة وماذا بك الشافحية ايوه مالكية الشافحية ايوه مالكية وحيدة ايوه حدي ايوه افورتك قبضة المربعات ايو المعنى الجنسة ام حاملة ايوه نفتة ايوه افورتك ايوه نفتة ايوه عرصته قبضة كده يقولولي ايوه حدي لكن المهي ايوه بغضاء الاتبار ايوه اللي خوفم على غير ايصال قشو قضية الفيديا اللعبان هو الأوليها يمينها وصياقها الشافعية والمالكية مدى كاللعبات قضاء كريم بالأوليها أما النفط هو أفران ومدعيان هو أفران يا سيدة قضاء أبو حنيفة أبي الثور أبي غريت سفيان الثوري فقال سياقها مدى كالصدحات وحوقها وحلقوا ليها في فيديا كريم وهو الراجح أسير حقبها وعمر بن حنياه سلا نادي اخوتي وادي كنت سلا دو حويا وعاصمي سايه معاصمياه هوي هاي عاصمي ساده قودي دراي ما يلقي مالك مسكين قودي حدي 24 مع مو صغير ما يتهى 24 مسكين مالك يقي قودي طلب ابو مرخه مسكين بقودي صح واسايا قبا عبد الله عباس عبد الله عمر شيخ للالباني اسحاق مروهيم الراهويه رداسه طلب ka gaad oo halka marayo misaalada sheegay waxa ku yiri qawlka afraad waanu kala qalbileen waan oranay nabiga dahay gabadna وحلقوا ala maham noojayse iyada waxa lagu leeyahay qaba kaliya xamiladana afwan gabadan xamilada qaba kaliya lagu leeyahay samurdiada anna يا labada walu wadaa حنا نقول هذا الكلام سويت قال الله كلا وعيهم إيش شنات وماذا في شنات وماذا في ظاهرية المحج ملوكته في المحل وحلاه من ويسافر في الشتاء وعلى ولا يبدي معين دري شيء ماذا ظاهرية عديدة في صحيح مسلم يدل إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المربية والحاملة الصوم إذا هو حكّت على في المسائل كسلادة بركة، معنى ذا معي سلادة أفر أفر تعلو راعد تكنكر أو جاوي كرا، ثور قلوب تكنكر، عسر قلوب تكنكر، إشاعة لب تكنكر، ما قد في سوق لما يصير الصومح نالله وقطرة ربع صومح، بمعنى هو قصر تكنكر أو جاوي كرا، جوات حاملة أوركرا يا مرجع هذا المعني نجنا يستميا صنع على قد عصي، إنه حجزنا ضال متبرق خدي حي محله وبيده خدي حي بدأيت قطنت وما ناسعني قارك غرغا جحسن وحويه أنا بحوزة خاص جعلي وياه الله إن اللي كذي قارك جحسن مع تأخير قضاء مع تضبع عشاء اللي قولها ربانتي كذبا أحد عظيم ما أرى مرقص حوية الصومي ما أرى الصومي إلا ربانتي كلا يصلك الشيء حدث في الجولتات الصومي لكن مرقص يبحثون وعليه أن تضبع عشانه والصومي والصومي فضيئ يطعام يحليه تضبعوا يسيري يا حبي إنتي داكات الشيء ملمون ولا قلين لماذا أرى صدر amma qaleenayaa amma qaleeyre u taagindii rajumisi waxa ka dhacdo sidiyaduu taa sidiyaduu la dhinayaa ya ha hakii juntakaa ka sanadduu guddi ku nool yahay salaaya gowarkaso oo raas soo raajixba waxuu ku yimid في sababtan ci klaso gashadeedoo qabiilguulaa kadib baad soo dhigay في هذا oo barasho soo biireen waxaa loo soo biireeyay inta maamul mood ee ka taxay waxa uu u miraay studio waana Soomaali hadana wiilay oo qadii fidiyo soo miireen xaddir افر labaday ku soo gashadeen Soomaaliya laba fidiyo soo ee ee la sawb ka tiddin duubay ba ka shedean qof ka tiddin duubay ba ah kelya sawbii waxa ku waajimay u fidiye qabaan وأحنا وحوى يا قبلك لي أمب واجري يا إفديم واجري واسأل قفكم مع رجلا ميت مريض فمن كان منهم م على صفر فعدة من أيام ماذا أخاف أي وكسر سال سوية و وغيرهما فعدة ما فعدة من أيام إيش رجلي <تصفيق> أقص عنه إيش وليد استعماله بمعنى إيش محيط وطعم عليه. ها أقص عنه. ثلوات أقف وقباكر يلقي عليه في ذيك اللي يلقي عليه قبضه عليه. وأديه وين الصمك وأديه سانتو وين؟ ثلوات عباس في سياج المخاري. أصل لسقراط يصور عليه. وربيعه كافرا ولا ولا ولا لا ولا كاهر ما كنا ما نما معناه حوا ما هذا هو المجموعة كوارن الذي كصلم يتعدى بجني وليس معذبين فصل في باشي وفصل يحي يسل الجارية إلى الجوف على شا ولا يحصل نصرين انت مل فهمي ضد كافر محوق صام كافر الحيل يقول يسدي إياه إياه قاض الله غضب يقول إياه waa iy kaasi qofka waxa weeyan taasur qoliga wadaxsanana saaran wadafka dimac iyo waxa ku dhoco waa yahay iyo qofka waxa ay raalanta qabtay suugiga la tigaray shuruu shoo kale qofna maxaa lagu reeyay qof barkaliya maxayna lagu walay cidlan lugmale waal shee kaasna safr dheem ya cidii kale yakoo aad jebti kaasna oo dayo oo qofku la qoomale oo ay kaansana na walaa weeyo ma la فصل فيما يسل من الجوف ولا على الشجاري ولا يفضل ولا يفضل هذا نقف كان قد جينا صفا الذي كلا يفضل ونفرتينه ومن باقي كما يسل, إلى ما يسل جارية إلى الجوف على الشجاري صلة أفراد وطباشين ما يسل وحجارية إلى الجوف على شا بالنسيان من اللوشا معنا وحب وحبنا وحبنا اللوشه رشاد فصامي أو جهل جهل وكأي حرب من المودين با او افراحه ولو قسوا كره له غينا ما عادالو ريس كعفسون قاغو كعادي يا ودي جريان حكان مرخو خا كاتلسم اسكا سيلي هدا فدخو ميسخ كاتلسان مسيام جهلي افراح افر ودي جريان الى او بما بين اسنانهم لويس الى عن عندو فتا كسوبخدان وليقو وقد عجزوا عن حمدي تفتان غيسل لعودري عوردار عن روس تا وحقاً في قلب شافعيه وحدين طا أسك أي قصة واحدة بس لما أنت وروستانق كده من دبل عندي وس صار صوت والله كبير لكن عن روس تا ميعرف كوجودك صح لقياتك يا بل بلخا خذ الكرة طيب وصورة أنا صورة مع ما أضيف على من الأصفهاني وحاجة تنتخوطي لكن وحوا يصونك من جميع الإنسان اللي قتان قريبا سمجه الإنسان لكن كبيري يقل قراء الحمار وكبيري. نسأل الله سلامة والعافية وعيش إلى هنا يا عافية إيا وماشي وصلك قاري إلى الجو في عرشة بلو حي قبعا ميق ضمع حدي أذكار يامتها بقريسة عن روف السوق هذا كذب اللي ديه أبوه وصفدت ويمينه وانتو بيقابسين وماشي وصلك قاري إلى الجو في عرشة وكان على طريق. وطبورك يو ماشي وصل قارئي حقيسم وهو كان على قربلة الطقيق الطقيق طي تيدو كريم الطقيق قد لفشو جرالغاي دعاسمه له أو الزبان دخسي باينة وباينة ودولية دخسي دولية عقوق قارئ دعاسمه نحوه يحمل ميدان لو المسألة ورق يكسو كوبا يا مسألة و الكوبا ااا مع سحيسة طقيق تاكر تلا سون مع ان صحيح تاسونك ملو قصو بكرا حصاباتك اي قلب اي وحاو يان ان لحديدو حي لقى بشو طمانيسو حي لقى اي وحاو يان قلق يسو حصابات موعا سمال لقو حديدي كرا طيب وركز مال لقو حديدي كرا ميا حرام لي حصاب بلقو حديدي اي قلب بلو عدد عرق اللقصو ايقا وحاس وحبك ريت وحاس وحلي سوحلي ورن سقريه وياه فاس طيب بل اسكت عافيه بيش السقريه اللي بعتصم وحي لا اركشري لكن حضانة ارسوتنكم على تبصني حصار تاسنا ما صحنوا يسوم وانا اجماع العلماء الا من شد مويه قولي متاخرين تا كم اذا بعدي ايوه حسي وحيلين حوالو جسوا كرابينه waa ha mootaxileen ta kamidana wa laga horeeyo ijmaai'i xulafaa ka waday muxsuus badan annabiga noo ka sugan tahay wax kamid anagu ummad waxaan nahay wax ma aan qorn wax ma aan xisaabin ba كرنا ba kamidana inayna bannaanayna oo xisaabta lagu suuq karno shaykhul islam noo صبح هذا بقل يصبح يا توم لا بقل يأثر تني اللح وكورة رحيم الله تعالى صبح هذا بقل يصبح يا توم لا بقل يأثر تلي اللح يعني امام النووي في المجموع في شرح المهذب ويسونك ياور هالها في مجموع عيسى اما شرح المهذب في ك... امام النووي كوره هالها رحيم الله تعالى يجلت اللحان صبح الله وأبقل فضب Courtney رحيم الله تعالى بألمان من الرجل القطبي كتابك الإله بداية المجتهد والنهاية المقتصد وجلدك وحاويا الله مستعان كوبات سحديثة أفر بقول لو أعطني الصديح سلس واسرة انت وحن قامنا دران غضاء صان كمحاو حيير تضلو الشيخي نوشه لصمه لكن هي انت قدر صري مقالي السلام انتت وحاويا قفكوا يستوى الجنابل حد بريس يستوى الجنابل والصباح او قلي ببعطة مالا الصباح او ببعطة مالا صلى الله عليه وسلم بين كل سبب انتهى المسألة الحديث كامل صلى الله عليه وسلم وايه لابا ان المرقى صحاويا تقبيل الزوجة وشرتها حاسسين وانكضوع موسيقعة اعطة مالا كان يقبل وهو الصائم ويباشر وهو الصائم واحديث عاشته سيارة ويه كذلك kaleen ka sonka qodobka 3aad ee sonka waxa yeelin inuu qofkiis samayn oo qabuu si iyo waxa weeyaan inuu ku qabuu sada kaliis samayn do qasna wax ma yeelayso qodobka 4aad ee sonqoo waxa yeelin luqluuqasho طيب arag keen taatan nabiso ma dhanaanba mis taway u dhantay milixdo ma ka yastay wasibi ha u soo mees u dhantay geed uu u dhayeynta arag nabiso ayay murka xasan iska wa saatroo sax inshaalla nabas yeele key sharee balanka lihaad insoonka waxba yeele balanka ee qodobka li hada xawayaan أو iyo soo doonay tamamar taasi qodobka 7 waxa yeeleey ee qodobka 8 dhan u jeedaa qodobka 7 waxa yeeleey inuu indha ku soo qosho ka soo qaad qodobka 8 waxa yeeleey erbad qof si xagga dalgayn muddi ee xanumbaabiya ay waxa soo isticmaalo qodobka waxa weeyaan kalaa ka طلبك الكلام إن سوونا وحبي يلين حطيو أحلى جوتس رقاق كلام ماذا حيروح يلمي ذا وحبي يسوونا مية ليوم طلبك وحرويان اللهم صل على سكرلان كيو صمنات إن صن قحبي يلين عاد الحضاء قرصة تطصن كسيف ترى قا كلام وحبي مية طلبك لبيت صمنات وحبي يلين كيو طلبك لبيت صمنات حطو قفص خاخد يستلقاق كلام qodobkaas dhinaca qannad wax yaraha aan la iska ilaalin karaan badan haatu li qool kale oo maxaya inkiis aaday yardhiigaan oo kale dhigaasi afka ugu galu li qool kale muslimiinta tartan wax dibaasa malayadana saawla hayso ee qodobka kale waxa weeyaan afad ee qannad ee sonka waxa yeeleen haddii wax cabtaadigu ilowshan maraxaas tartan حديك الصوقات allahumma salla alayhi wa sallam al-jamaa samaysa ee muamalo adiga oo ilowshan hadda samaysa ca soqaad dhibaato male todoba kale soo gaxay todobaad hadii ma tagu kusoo qaado awaa iska keenin adigu dhibaato male igama wax ka dhigto u gurleeyaa taa intaas dunku socdo weeyo wallahu aalamu bis-sawaab nasalla allah <تصفيق> أن <أسأل> <pizza> إن لا لا اي ان يخرج لنا قصاره من الدنيا هذه الدنيا مسلمه عليه هو مسلمه ووارده يلهي ووارده وخيباي دarkan jiclaa wadan qofka idayey intama aniga xaqaygaa salaan aw aysora li anu arigay dimaafoo iyo walaxum iyo gaba moq xamaatin dunubta iyo walanaman dunubta yaryar ee aan waaweynayn sallallahu alayhi ala sayidina sayyidi muhammad ibn رسول الله رسول كذا إلى كافة الخلق دمنت لا صدري رسول المراحم نبي يدع اللهها حبيب الله كذا يدع الفاتح أو ضمّر ما الخاتم أمبيرا الغرمي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وص وآل كيسي وصحب صحابي أجمع دمنت والحمد لله رب العالمين كتابك قيمتي كبر تفينا النجح حقاس من نقطة ما هذه إن شاء الله وتطور وتعالى صفة ضموري البلاد ونصلين صلاة إن شاء الله هديها هيلا إن شاء الله حكمت لها صل الله ورحمة الله وبركاته سلم وخير شاء الله وتعالى